بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَعَلَّنَّ نَصْرَ اللَّهِ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَعَلَّنَّ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا أَمْ هُمْ يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ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 وَوَصِينَا الْإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطْعَمَ إِلَّا يَبْرَجُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 ولا إن جاء نصر من ربك لا قل إننا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَيْسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّمِينَ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 وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَآمَنَ لُولُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَإِعْقَابًا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ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 قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا مراته كانت من الغابرين ولما جاءت رسلنا لوط سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امراتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء رجzem من السماء بما كانوا يفسقون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 وَقَارُونَ وَفِرْعَونَ وَهَمَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلَّنَا خَذْنَا بِدَوْبِ فمن هم أن أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم أن أخذت الصيحة ومنهم أن خسفنا به الأرض ومنهم أن خسفنا به الأرض ومنهم أن أغرقنا وما كان الله ليضلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 إلينا ونزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك زلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها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 وَمَا يَجْحَدُ بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ من ربه قل إن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 ويستعجلونك بالعذاب، ولو لا أَجَلٌ مسمَّلَ جَابهُ العذاب، ولا يأتِنَهُ بغتَةٍ وهم لا يشعُون. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنمَ لا محيطَةُ بالكافرين.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 الله يبسوط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماه فأحيا به به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله ذا اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وما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 أليس في جهنم مثوى للكافرين وال...